إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولذ لهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزورا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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ كُتِبَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ عُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَمِينٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُّهِمِينَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِنُوا أَحْصَارُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَمْ تَرَى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 وَمَعْهُمْ أينما كانوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّبِينَهُ عَنِ النَّجْوَةِ ثُمَّ يَعُودُ لما نهو عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتق الله الذي لي تعشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بظالمهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون İsa bilirler ki, tefsep olsun, tefsep olsun, tefsep olmazlar. Ve İsa بما تعملون خبير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَاقًا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رعيم أأشفطتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا لِكَا تَضِيعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ويحرفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصلو عن سبيل الله فلمهم عذاب مهين لا توني هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شريك ألا إنهم هم الكاذبون استعبد عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يعادوا Allahu la aqlban na ana ve rusuli. Inna Allah quwiyun aziz. La tajdud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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبع الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العكيم هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ النَّبِيِّينَ مِنْ قُرًى مَّا أن يخرجوا أنهم مانعتهم مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَّا نَحْنُ مُخْرِجُوهَا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اللَّهِ, فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرعبة يخربون بوتهم لأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي ولولا كَتَبَ كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النهار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولا وَمَنْ شَهِدَ اِلَّا فَيْنَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ مَّا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلٰى عُصُونِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وليخزي الفاسقين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 والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين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 للفقراء المحاجرين الذين مخرجوا من ذيارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ونضوانا وينسرون الله ورسولا أولئك والذين تبوّوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أن أفسهم ولو كان بهم خاصصا ومن يقشح نفسه فإناك هم المفنيعون